والصلاة والسلام على النبينا محمد على آله وصحبه وسلم ثم ما بعد ابتدأنا في الأسبوع الماضي في ذكر رموز التير الليبرالي في مصر والذين سعوا إلى نشر هذا الفكر وتصديره او استيراده من الدول الأوروبية إلى مصر فكان من أوائل هؤلاء ويعتبر الممهد لظهور هذا الفكر في بلادنا الأزهري رفاعة رفع التهطاوي الذي كان مرافقا لأول بعثة علمية أرسلها محمد علي إلى فرنسا يعني التعلم العلوم الدنيوية من هناك وكان رفع التهطاوي مرافقا لهم كإماما ومعلما يعني لكنه يعني تعلم اللغة الفرنسية واطلع على الثقافة الفرنسية وترجم كثيرا من كتبها وعادة مفتوناً بالحضارة الفرنسية ونشر عدة كتب يعني يذكر فيها مظاهر الحياة في باريس وكثير منها مخالف للعداد والتقاليد والشراء الإسلامية لكنه كان بيمتدح ذلك وبيذكر أن ذلك من أسباب الحضارة زي كتاب التخلص الإبريز في تلخيص باريس وزي ترجمة الدستور الفرنسي وكتاب مناهج الألباب وغيرها من الكتب ثم ذكرنا نقلين عن كتابه نقل عن كتاب تخلص تلخص الإبريز ونقل عن كتاب تاني نفس الكتاب نموزجين من نفس الكتاب عن مكانة المرأة وعن قضية الرقص في فرنسا نأتي لرجل الثاني أو رجل آخر من الذين نشروا الفكر الإبرالي في ديار المسلمين ألا وهو علي مبارك وصل علي مبارك جهود تهطاوي رفع تهطاوي في مجال الترجمة والتعليم فأسهم في بروز ما عرف بالتعليم المدني الحديث اللي هو التعليم العلماني الموازي للتعليم الديني الذي كان سائدا في مصر ويتزعمه الأزهر وأسهم أيضا في تعريف المصريين بجوانب جديدة من الحياة في الغرب نظم التعليم في العالم الإسلامي والمدارس التعليمية عرفها العالم الإسلامي منذ قديم الزمان في الحلقات الدراسية في المساجد والمدارس حتى اللي بعد كده الخلفاء والولاة أولوها عنها تنخصة بأنها أصبحت مدارس مستقل المدرسة الأشرفية المدرسة مدرسة الحنفية مدرسة الحنابلة ومثل هذه المدارس كانت بمثابة معاهد علمية او مدارس لكنها كانت غالباً يعني تأخذ الشكل البسيط في صورة الشيخ والتلميذ ولكن الذي نريد أن نقص ان المدارس التعليمية كانت موجودة في العالم الإسلامي قبل أن تعرف أوروبا اصلا التعليم لكن الصورة الحديثة اللي هي التعليم المدني يعني إحنا في كتاب الإسلام والليبرالية مواجهة صريحة للدكتور علاء بكر بنتكلم عن رموز الثيار الليبرالي في بلادنا صفحة 151 بنتكلم عن علي مبارك فكان التعليم وكانت العالم الإسلامي بيشهد حواضر ومعاهد وأكاديميات علمية مرموقة تخرج فيها العلماء يعني, يعني مثلا جامعة الزيتونة في القيروان الجامعة الأزهر في مصر المدارس العلمية في بغداد المدارس العلمية في دمشق وغيرها من المدارس اللي كانت على طول الزمان يعني مكان ومحضن لإخراج العلماء والمفكرين وقادة وسادة الأمة يعني يعني من ذلك مثلا أن أحد الكتب الجيدة في هذا المقام يعني اللي بتبين دور هذه المدارس في نهضة وبعثة الأمة كتاب للدكتور ماجد عرسان الكلاني اسمه هكذا ظهر جيل وصلاح الدين وهكذا عادة القدس كتاب ده من أهم الكتب كتاب جيد ومهم للعلم يعني الإزاعة الإسرائيلية بعد صدور ونشر هذا الكتاب نقشت هذا الكتاب لأنه كتاب بالنسبة له خطير الكتاب بيقول كيف, ع... كيف ظهر جيل النصر كيف عادت القدس الكتاب اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس العنوان طويل شوية بس هو ده العنوان هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس المؤلف دكتور ماجد عرسان الكيلاني كتاب طيب يعني. وبيقول ان صلاح الدين مش شخص صلاح الدين ده ت... المؤلف ماجد عرسان المؤلف مصر اظن مصر او اردني لعله اردني, أيوة أردني. ماجد عرسان الكلاني بشرف هذا الكتاب لقضايا كبيرة قالوا ان صلاح الدين مش شخص داجيل نشأ وكان في نور الدين محمود ونور الدين زينكي وغيرهم في الاخر صلاح الدين بقى كان الرمز اللي التفت حول الأمة وأكمل ما بدأه سابقيه زينكي ونور الدين وذا كان طيار كامل في الأمة كيف ان المدارس العلمية هو الكتاب محور, محور الكتاب النقطة دي أن المدارس العلمية اللي كانت في الدول الإسلامية في ذلك الوقت اللي أخرجت العلماء واللي بثت روح الجهات في الأمة واللي خرجت أمثالها هو ده الجيل اللي كان أتى على يديه النصر وكان رمز فيه صلاح الدين بقول لحضراتكم الإزاعة الإسرائيلية نقشت هذا الكتاب وكانوا بيحذروا من أن تصاعد تيارات الصحوة الإسلامية وبث روح الجهاد مرة أخرى في الأمة الرابعة في تحرك القدس يكون مؤذن بتكرار هذا النموذج وكانوا بينقشوا هذه القضية اللي عايز أقوله أن فيه مدارس علمية كانت سائدة وقائمة في العالم الإسلامي لكن في الأزمان المتأخرة في زمان المملك ومن بعدهم كان حصل نوع من الجمود الفكرة الجمود الفكري اللي هو العكوف على كتب المتقدمين وعدم وجود نوع من الابداع وعدم موجود تجديد في طرح الرؤية الإسلامية في ظل صوابة النص فحصل نوع من الجمود في حين أن أوروبا كان حصل عندها ثورة ثقافية وثورة علمية فأخذوا بمفاهيم جديدة في التعليم وصار في نوع من الترتب الجديد في التعليم عايزين ناخد بقى او اللي كان بيفكر ان هو ياخد الطريقه الغربيه في ترتيب التعليم وتعليم الناس وانشاء المدارس المدارس الحديثه لا باس لكن ان ناخد طريقه التعليم الغربي كامله بمناهجه هو ده المشكله هو ده المشكلة يعني مفيش مشكله ان انت تدرس العلوم الحديثه مفيش مشكله ان انت تدرس بنظام الحصص ومن نظام مدارس المستقله وبنظامه وبنظام كل ده مفيش مشكله لكن لابد من مراعاه الطبيعه الثقافيه والطبيعه الشرعيه او الطبيعة طبيعه الدين الاسلامي اللي بتطبق عليها هذه القضية يعني هم هناك مفيش باس ابدا مساله الاختلاط في التعليم دي لكن احنا طوال تاريخ المسلمين النقطه دي كانت نقطه محوريه ونقطه مهمه عدم الاختلاط لان ده من شعائر الإسلام الفصل بين الرجال والنساء لا هو عايز يجيب التعليم بكل صورته صوره الاختلاط صوره ان هو تعليم مدني يعني مفوش فيهوش اشاره للدين خلاص وان الدين فيه يبقى هامشي وتنقسم التعليم في البلد الى تعليم ديني وتعليم مدني وده اللي حصل بعد كده ان يصبح الازهر ده التعليم الديني و و ويهمش تماما الجوانب المدنيه مثلا في التعليم في الازهر تماما والتعليم المدني يبقى مدني صرف ما فيهوش اي اشاره لشرايع الاسلام فعلم بارك أسهم في بروز ما عرفه بالتعليم المدني الحديث اللي هو العلماني الموازي للتعليم الديني الذي كان سائدا في مصر وتزعمه الأزهر وأسهم أيضا في تعريف المصريين بجوانب جديدة من الحياة في الغرب طبعا بعد ذلك بعد عدة سنوات متطولة جات حركة تصحيح الأزهر أو حركة تجديد الأزهر فقال لخلص لازم عشان ما تبقاش تعليم ديني صرف ندخل فيه المواد العلمية فبدأ يخش العلوم وبدأ يخش الفيزياء والكيميا والإنجليزي واللغات إلى الأزهر كل ما جميل ما فيش فيه اشكال لكن ان تطغى هذه المواد على المواد الدينية وتبقى هي لها اليد العليا وأن تهمش المواد الدينية برضو داخل الأزهر نفسه وتختزل المناهج وتختزل مقارات القرآن وتختزل مقارات الفقه لصالح المواد العلمية برضو ده كل ده من إيه؟ من الهجمة على التعليم الديني وبذات التعليم الأزهر وفي المقابل بقى التعليم المدني مازال كما هو الدين مهمش فيه كما قلنا المرة السابقة مادة الدين كانت مادة غير أساسية في التعليم العام اللي هو النهاردة احنا بنسميه التعليم العام وهو اسمه التعليم المدني او التعليم العلماني بيذكر بقى جزء من سيرة علم مبارك انه ولد 1823 في الدهلية سفر في بعث العلمية إلى بيريس لتعلم الفنون العسكرية ثم عاد ليعمل في الوظائف العسكرية تولى نظارة يعني وزارة الأوقاف المصرية ثم المعارف. يعني رجل راح خد شهادات علمية أو تع... راح في بعثة لدراسة العلم العسكرية يمسك وزارة المعرف لأيه؟ وزارة المعرف لأيه وزارة لأيه؟ التعليم فاسهم في التوسع التعليمي وأنشأ أدار الكتب العلمية ثم تولى نظارة برضو يعني وزارة الأشغال العامة ثم عاد ليتولى نظارة المعرف وتوفي سنة 1893 ابرز مؤلفات الخطة التوفيقية عشرين جزء كما ألف رواية رواية رمزية اسمها عالم الدين جعلها مدخلا للتعرف على جوانب الحال الغربية من خلال رواية تعليمية تعرض الأفكار والمعلومات بأسلوب الرواية من خلال سياحة تطوف بفرنسا تتحدث الرواية عن الشيخ الأزهري علم الدين الذي سافر إلى فرنسا بصحبة مستشرق إنجليزي وصحب معه ابنه برهان الدين وفي ثانية أحداث الرواية تدور المناقشات بين المستشرق والشيخ الأزهري يظهر في هذا المستشرق في نظر كاتب الرواية أكثر روقيا وفهما في مقابل جمود الشيخ الأزهري وضيق أفقه والنموذج والطريقة ديت في عرض المتعلمين تعليم ديني او الأزاهرة أو مدرس اللغة العربية أو الدين وأظهرهم بزورة الجامدين المتخلفين المتفيهقين المتنطعين اللي بيتقعروا في الكلام اللي هم منفصلين عن العالم وعن المجتمع وكنهم سقطوا من كتب التاريخ الصوره ديت رددتها كثير من الروايات وكثير من اطروحات السينما المصري السينما والافلام والمسلسلات غالبا بتطرح هذا النموذج عشان تقول لك رجل الدين ده متخلف خلاص الناس كلها عماله تتكلم وهو عمال يتقعر في الكلام بقى هاتوا لنا بقى الغضبقه كان ان اللغه العربيه ان انت تتكلم بالقاف في اي في هو يظهر بان هو يعني رجل غير مسير للعصر وان هو يعني من ثنايات فحتى مثلا إيه المأذون ان المأذون ده ايه شخص في الغالب يغلب عليه ان هو طبيع إداري يعني مش شرط المأذون. المأذون يكون شيخ لكن غلب على المهنة دي ان غالبا بيبقوا شيخ وبعد كده يتجه لمهنة المأذون فهو اللي بيصدر للناس الكلام في مسألة النكاح وعقد النكاح وكلام زي كده فالمأذون ده في النهاية عند الناس رمز اللي ايه رمز للدين ان هو رجل بتاع دين يعني اللي هو يعخذ العقد يعني فتيجي برضو في السينمات والدراما المصرية المأذون ده في صورة الشخص برضو اللي مش فاهم حاجة واللي همه الأكل واللي همه التقاعه في الكلام والتفاهق في الكلام في حين إن, إيه؟ إيه ان الناس أو العالم في دنيا تاني غير اللي هو فيه فده يعني نموذك تكرر حتى استقر في أزهان الناس ان الشيخ وال... والتاني يقولوا عليه فيه فيه يعني ايه فيه في في في في في في في مأخذ من الفقه مفروض يعني فالفقه هو الايه العلم والفهم فالمفروض فيه ايه يعني واحد ايه كويس بيفهم لا دعا بقت عند عامة الناس فيه ايه ايه بتاع الفتة في بتاع الفتة ما بيفهمش يعني. وطبعا العمة والكاكولة بتاع الأزهر بقت برضو مسار للسخرية ومسار للإستهزاء ومثل هذا يعني كل ده يا بتطاول الأزمان طبعا وفي في الوسائل المختلفة أسواء المسائل التعليمية او الميديا اللي هي التلفزيون والإذاعة والكتب ومثل هذا بتخلق حاجة حالة من العقل بيسموه عقل جمعي عقل جمعي يعني إيه؟ يعني دي خلفية بتترسخ عند الناس بيبقى صعب تغييرها بعد كده بيترسخ عند الناس إن, ان انت عايز ابنك متفوق تدخله الازهر ولا تدخله مدرسة لغات انت عايز ابنك حاجة حلوة تدخله لغات ولا تدخله الازهر تدخله الازهر بيطلع شيخ هيطلع فئي لكن هتدخله لغات هيطلع ولد سبور وشاطر ومودرن فده كل ده بيسموه العقل الجامع عند الناس يعني. المهم يعني ده كان ايه علي مبارك ويا طبعا يذكر العالم مبارك او يعني من سيرتي أيضا ان هو اول من ادخل تعليم البنات في مصر في التعليم النظامي يعني والا فالنساء لو بنتكلم على مساله تعليم النساء فكانت موجوده في العالم الاسلامي أيضا قبل ظهور المدرس الحديثه وإلا فيعني انظروا الى مشيخه ابن حجر رحمه الله عز وجل وتجد فيها نساء روى عنهن بالظابط الشرعي طبعا وتجد في النساء من هنا يعني ايه نقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت كتب السنة ومثل هذا فده كان موجود يعني وحافظات القرآن بالأسانيد العالية يعني أسماء لماعة يعني أخيرهم الرحمة الله اللي هي المقرأة في الأسكندرية ومساعدة رحمة الله عز وجل ومساعدة دي كان يعني بيرحل إليها طلبة العلم وطلبة القراءات من كل أحل حي العالم ومشايخنا الفضلاء الشيخ محمد اسماعيل وغيرهم يعني ممن تتلمذوا على يديها فيعني تعليم النساء في العالم الإسلامي ما كانش, ما كانش معدوم يعني لكن دخول المرأة في التعليم النظامي في شكل مختلط ده كان على يد أو بدايته كانت على يد علي مبارك يبقى كده قلنا رفاعة تهطاوي وبعد كده علي مبارك التالت جمال الدين الأفغاني جمال الدين الأفغاني شخصية جدلية وشخصية بيثير يثير حولها الكثير من الغموض والتساؤلات لأنه كان بالفعل شخصية غمضة يعني هو طبعا أفغاني بينتسب للأفغان لكن حتى مسألة موطن مولده وجنسيته فيها كلام أيضا وفيها اختلف لكنه جه لمصر من سنة 71 لسنة 79 أسهم بشكل فعال في تهيئة المناخ الفكري الملائم لأفكار الليبرالية التحرية فتبنت دعوة إلى الحرية والأفكار الدستورية والتواصل مع منجزات الغرب ومكافحة الاستبداد والظلم وترك من بعده التلاميذه والمعجبين بفكري وخصوصا محمد عبدو ليقود الحرية الفكرية في مصر أدعينا إلى الإصلاح ومن أبرز تلاميذه الشيخ محمد عبدو الكاتب عبدالله النديم سعد زغلول أديب اسحق ويعقوب صنوع وغيرهم. شخصيته بيحيط بها كما قلت لكم الكثير من, من الغموض يعني علاقته بالمسونية العالمية في يعني وثائق وأحداث كثيرة بتؤكد إن هو انضم للحركات المسونية اللي هي كان لها دور كبير وإسهام كبير في إسقاط الخلافة العثمانية وهو ارتحل وأقام في الأستانة في دولة العثمانية فترة من الزمان ونضم ليه بعض الحركات السرية الماسونية اللي كانت في ذلك الوقت بتناهض الحركة أو الخلافة العثمانية و... ايه؟ الماسونية اه حركات اه اه الحادية وبيشترك فيها كثير من اليهود بتدعو إلى نبذ الأديان وبتدعو إلى مقاومتها ونشر الأفكار المانية الحادية خلاص وما طبعا فروع في كل أنحاء العالم وبيشترك بيهتموا بضم الشخصيات القيادية المؤثرة على مستوى العالم بيستخدموا سلطة المال والنساء وغيرها من السلطات لإقاع بهؤلاء القادة في براثنهم وفي بعض الناس دخلوا بدون فهم في المسونية وأظن منهم جمال الدين الأفغاني يعني في بعض الناس انضمت المسونية ظنن أنها حركة إصلاحية لكن الماسونيه حركتها هدامه في الجملة وكان لها دور خطير او ادوار خطيرة وبالذات دورها الذي لا يباغ أن يغفل يعني دورها في اسقاط الخلافه العثماني دورها في اسقاط الخلافه العثماني ماهي فروع من الحركات الماسونيه العالميه انديه الروتاري واللاينز انديه الروتاري واللاينز دي فروع من حركات الماسونيه العالميه أندية علمانية بتهتم بالتقارب لصفوة المجتمع كما يقولون يعني الفنانين والممثلين والسفراء والوزراء وغيرهم بيظهروا للناس العمل الخيري يعني مثلا نادي روتري أو نادي ليونزي مثلا يقول لك احنا نعمل حاملة وحفل التبرعات لصالح أطفال مستشفى السرطان وأطفال مش وغيرها يعني وتبرعات نجيب نعمل إيه يعني مركزة وكلام زي كده لكن في الواقع اهداف حركات النوادي الروتر والليونز اللي هي أجزاء من الحركات الماسونية هي أهداف الحديث الجملة يعني نبز الأديان والدعوة إلى الحريات المطلقة والدعوة إلى نبز الأديان يعني هو دي أهم حاجة بينادو بيها لكن بيغلب على المؤسسين بيغلب على مؤسسي افكار والمسيطرين على الأفكار الماسونية العالمية دي اليهود يعني بيغلب عليهم اليهود لكنه في الجملة أغلب المنضمين لها بيبقوا الحدية أدين كلها والله يعني لا أعتقد ذلك ده ممكن يكون تشابه لكن لا أعتقد أن حركة ستة إبريل يعني من حركات المسونية ويعني حتى شبابها المنضمين لها فيهم, فيهم الصالح والطالح يعني 6 إبريل حركة نشأت في البداية أصلاً كحركة احتجاجية قبل الثورة وكان بينضم لها كثير يعني كثير من أبناء جماعة الإخوان المسلمين انضموا لحركة 6 إبريل كجزء من الاحتجاجات العامة يعني لكن الحركة بعد الثورة طبعاً بعد ما صار فيه إطار قانوني وعلني لجماعة الإخوان المسلمين أبناء أظن يعني أغلب أبناء جماعة الإخوان المسلمين انسحبوا من الحركة وبقي فيها بعض الشرفاء وكثير من أصحاب الأغراض يعني لكن مثلا يعني كثير من التهمات اللي بيتهموا بها بتبقى غير حققيا يعني. يعني مثلا وقل غنين مس... وقل غنين م... ليه مواقف كتيرة ممكن تتفق معه وتختلف معه لكن عشان تقول ان وقل غنين ماسوني ومعادل الدين و... وان هو بيهدف لهدم الدين وان بينضم الماسوني العالمية صعب يعني راجل اصلا يعني راجل يعني ليه مواقف جيدة وفي حاجات توافقوا فيها وتخلفوا فيها ده, ده طبيقة الحالة السياسية اللي احنا موجودين فيها اصلا ما فيش حد صح على طول الخط يعني فيش تيارة على طول الخط من أول الثورة الآن النهاردة صح كل واحد هتيجي في موقف تبقى مستغرب وبيعمل كدليا لكن واقل غنم يعني موقفه في بداية الثورة كانت مشرفة مصرحة وحتى امتدحوا بعض مشايخنا وعلمائنا أنه كان من المهندسين اللي كانوا أسسوا موقع الإسلاموي أكبر موقع إسلامي على الانترنت الآن إسلاموي ده عليه كم من الصوتيات والميديا والمقالات يعني يعتبر من أكبر الموقع الإسلامية على الشبكة الآن موقع إسلاموي كان وقل غنيم جهد كبير في تأسيسه فيعني حركة ستة إبريل فيها كده وكده وكثير من الشرفاء في الحركة الآن انسحبوا يعني يعني كثير من الشرفاء في حركة ستة إبريل انسحبوا بسبب مواقفها الأخيرة اللي ما كانش فيها تنديد واضح بالعنف اللي بيحصل من بعض أعضاءه وكده بيقول ورغم ما يحيط شخصياتهم من الغموض فلا شك أنه كان صاحب تأثير كبير في الحركة الفجرية في مصر خلال فترة التي عاش فيها واتصل فيها بالكثير من المصريين توفي في الأستانة في عد السل طبعاً هو ذكر طبعاً أحد أشهر تلاميذ جمال الدين الأفغاني هو محمد عبد وأيضاً من تلاميذ جمال الدين الأفغاني ولكن هو مش هذكر في الكتاب عبد الرحمن الكواكبي وعبد الرحمن الكواكبي ايضا من اللي بيحتفي به أصحاب الأفكار الليبرالية وغيرها بسبب برضو طبيعة كتاباته اللي بيدعو فيها إلى التحرم من سلطان القديم وكلام زي كده يعني ليه كتاب اسمه طبائع الاستبداد كتاب طبعا الاستبداد بيتكلم فيها عن ظلم الملوك وجور الملوك والدول الظالمة والغشمة ومثل هذا فبرضو يعني كثير من الثوريين المعاصرين بيعتبر ان دستور الثورة في الاسلام بيكتبه عبد الرحمن الكواكبي طبعا كتاباته لا شك فيها حاجات جيدة لكن هو بينطلق من منطلقات جمال الدين الافغاني لانه من تلميذهم أيضا محمد عبدو يأتي في مقدمة تلاميذ جمادين أفغاني صاحب مدرسة مستقلة تساعد على التوفيق بين الإسلام والمدنين الحديث تخرج عليه تلاميذ كثيرون يعني محمد عبدو يعني من أكبر مشايخ الأظهر اللي كان لهم تأثير في يعني تعديل الأفكار كثير من المنتمين الأظهر اتجه أغلبهم اغلب تلاميذ محمد عبدو نحو الإبرالية علمانية تظهر احترام الإسلام لكن لا تجعله أساسا للحياة الاجتماعية ولد في محافظة الغربية ونشأ في البحيرة تلقى تعليمه في كتاب القرية ثم في الجمع الأحمدي بطنطة اللي هو جمع احمد البدوي يعني. ثم في الأزهر عمل مدرسا في دار العلوم كتب في الأهرام تولى تحقيق الوقاعة المصرية ناصر ثورة عرابي فسوج ثم نفية ثلاثة سنوات قضى منها عمان في بيروت ثم التحق بالافغاني في باريس أصدر مع جمال الدين الافغاني مجلة العر والوثقة ثم عاد إلى بيروت وفي سنة 1888 عاد إلى القاهرة وقد عزم على الإصلاح من خلال مجال التعليم وعين في القضاء ثم عمل مستشرا في محكمة الاستئناف وتولى منصب الافتاء ان هو شيخ الازهر لا هو تولى منصب الافتاء في مصر سنه 99 اختير في مجلس شورى القوانين ومجلس الاوقاف والجمعيه الخيريه الاسلاميه وتوفي سنه 1905 لتاثره بالحضاره الاوروبيه الحديثه وسعيه للتاقلم معها وجد رعايه من اللورد كرومر اللي هو الحاكم الانجليزي في مصر الذي ايده في مشاريع تطوير الازهر ومدرسه تخريج القضا هو اشكال محمد عبدو هو راجل عنده روح يعني ايه محبه ونصره للاسلام عايز يصل إلى هذه النصرة للإسلام عن طريقة توفيق بينها وما بين الليبرالية أو ما بين المدنية الحديثة او ما بين التطور الغربي وكيفية دمجه في الإسلام وإدخاله فيه قال عنه اللورد كرومر إن أهميته السياسية ترجع إلى أنه أهميته السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين وأنه هو تلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوروبي هو عشان نفهم بس القصة بتاعة التقريب الهوة بين الإسلام وبين الحضارة الغربية أو ما بين الإسلام والليبرالية إيه إيه أنت هترتكز في البداية على مسألة الثوابت اللي في الإسلام نسبت هذه الثوابت ثم لا بأس أن ندخل أي شيء فيه تطوير وتحديث له وسائل التعليم او وسائل الفكرة أو, أو حتى في المسائل الخلافية وغيرها ندخل بعض التعديلات لكن لابد نكون مرتكزين على ثوابت الإسلام أما أننا نكون عندنا استعداد للاقتراب بالإسلام بثوابته نتحرك بها نقترب من أي طيار فكري هو دا اللي هينشأ عنه الخلال نعيز أقول إيه نعيز أقول لو افترضنا أن هو دا الإسلام بأسسه وثوابته وفي مذهب فكري آخر بعيد عنه عشان نوصل إلى تقارب كما يدعون يعني لو تقاربت بس ب... بالثوابت في مكانها ده ما فيش فيه اشكال. لكن اللي هيتحرك بالثوابت دي ينتقل فيها إلى الاقتراب من المذهب الآخر يبقى كده بيحور ويبدل ويغير في الإسلام هو ده الإشكال انت... انت هتنظر للإسلام على أنه نقص ويحتاج إلى أن يكتمل من مذهب آخر هو ده الإشكال لكن الإسلام نقطة ارتكازه نقطة ثبات لا تتغير ولا تتبدل نقصت فيها ثوابت الدين والقواعد الكبرى في هذا الدين لا تتغير ولا تتبدل ثم لتتلقح الأفكار مع أي فكرة أخر لا إشكال الإسلام بالفعل حضارة وثقافة باستطاعتها أن تهضم أي ثقافة أخرى لكن أنت تنتقل بأسس وقاعد الإسلام لثقافة أخرى وتقول إن ده عشان نعمل تقارب هو ده اللي غلط يعني النهاردة يا إخواننا لما نقول مثلا التقارب ما بين الإسلام او السنة يعني والشيعة خلاص؟ ما فيش مشكلة حط الثوابت ويعمل تقارب حط الثوابت ليه إيه؟ الثوابت في الله عز وجل وأسمائه وصفاته الثوابت في رببيتي وألوهتي وتفروده بها تفرد الله عز وجل بالرببيه والألوهي عشان ما يجيش حد يقول ويضفي بعض صفات الرببيه والألوهي على أئمة معصومين او على أو على ماشي يبقى حط دا كثابت من الثوابت حد عنده إشكال في الثابت دا الجواب لا ماشي ده الثابت الأول الله عز وجل الثابت التاني القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق وانه محفوظ بحفظ العزه وجل وانه لم يتحرف ولا يتبدل الثابت ده فيه في اشكال مفيش فيه اشكال النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وانهن ان هم مبراءات من فوق سبع سماوات وانهم نازوجته في الدنيا وفي الاخره وان هم أمهات المؤمنين ثابت من ثوابت الاسلام نعم الامر الرابع اللي بعد كده او الخامس الصحابه رضى الله عليهم وبعد كده الايمان باليوم الاخر والعقيده بقيت العقيده الثوابت ديت هنتفق عليها اتفقنا عايز تقرب مع شعب اخر في في الكلام ده لكن اللي مش عنده الثوابت دي اصلا ويقول لك نعمل تقارب ما بين السنه والشيعة يبقى هيحصل ايه هيحصل ان الشيعة مثلا يسبوا امهات المؤمنين مع معلش نسكت عشان التقارب طب ما كده اتخليت عن الثوابت ماشي هيطعنوا في بعض الصحابه مثلا وبعد كده ايه نقول نسكت عشان التقارب يعني الكلام ده انا سمعته من بعض الناس الناس ان مثلا بعض الشعف في البحرين او غيرهم دول خريجين يعني, يعني كانوا بايه بيطعنوا في ابو هريره رضي الله عنه روايه الاسلام فيجي يقول طب معلش نسكت يعني عدلهم دي يعني ايه عدلهم دي يعني هو لكم هو في بينهم وبين ابو هريره موقف شخصي يعني موقف شخصي ده روايه الاسلام ده احنا لو السنه بالسلام. نص السنة. لو تعنف ابو هرايره. فالقصد ايه? عايز يحصل حوار او تقارب مع اي حد. ما عدناش اشكال. ربنا عز وجل امرنا انه تناقش. بجدلهم بالتي هي ايه? هي احسن. مفيش مشكلة. نتكلم مع اي حد. بس حط الايه? حط الصواب. يجي نهار يقول لك عايزين حوار ما بين الاديان. حوار ما بين الاسلام والايه? والفاتيكان. والفاتيكان غيروا البابا بتاعه كمان. ماشي? مفيش اشكال البابا اللي قبل كده ابوهم اللي قبل كده بندكت الكلب ده هو اول ما تولى يعني الباباوية بتاعة الكاسوليك كان ليه محاضرة انتشرت ايامها يعني كان بيهاجم فعل اسلام وبيتهم بانه دين دموي ودين وحشي وكلام زي كده المهم الاول مرة في التاريخ بابا الفاتيكان يستقيل تعرفين استقل سنه ده كانوا قبل كده بيعودوا لغاية ما بيهكعوا بيموتوا هم قاعدين محدش بيستقيل عشان سنه القصة قصة انتحكات شديدة حدثت والفضائح المتتالية اللي بتحدث فيه كنيسة الفاتيكان والكنائس التباع لها في امريكا والدنمارك والسويد بسبب احداث اعتداءات جنسية على اطفال وغيرهم وتم مقادات الكنيسة الكاثوليكية بمئات الملايين والكنيسة بتدفع يعني هيمعها فلوس كنيسه كازوكي بتدفع للتعويض هؤلاء الذين حدثت لهم انتهاكات في الصغر والان بداوا يتكلموا والجرايم الجنسيه للقصاويسه يعني أخذت في الانتشار فهو راجل احس بالحرج بسبب كثره هذا هذا الامر كثرت الانتقادات فاستقال عملوا انتخابات جديدة وانتخبوا الراجل المكسيكي هو مكسيكي ارجنتيني باي ارجنتيني الجديد ده فالقصد اللي دخلنا في الكلام ده ان بنقول حوار ما بين الإسلام عايزين نحوار ما بين الأظهر وما بين الفاتيكا احنا ما نعرضش الحوار ماشي عايزين نقول إيه بس في ثوابة الحوار برضو الحوار إن المسلمين عقدتهم في الله عز وجل كذا كذا وفي القرآن كذا وفي النصارى عقدت المسلمين كذا نثبت دي وتعالى نتكلم عشان نواجه مثلا مثلا يعني موجة الإلحاد العالمية ماشي بس أنا أثبت عندي الله عز وجل والقرآن وإن النصارى عند المسلمين كفار خالدهم وخلدهم في النار نحط الثوابت ديت وعايزين يتكلم ويكلهم فالامثال اللي أنا بضربها ديت على مسألة التقارب ما بين الإسلام كثوابت وما بين أي فكرة أخر مشكلة محمد عبدو إن محاولة التقارب ما بين الإسلام وما بين النظم الغربية أو ما بين الحضارة الغربية لكن مع عدم الاحتفاظ بالإيه بالثوابت ماشي؟ رأى لورد كرومر في هذا الاتجاه اداه لترسيخ الفكر الليبرالي في مصر الحديثه التي يريدها يريد الاحتلال بناءه ولذلك أشاد المستشرق جب ده من المستشرقين المتعصبين ضد الإسلام أشاد بجهود محمد عبده الإصلاحية التي تهدف إلى تأويل الإسلام بما يتافق مع الحضارة الغربية وقال عن تلاميذ محمد عبده وكان تلاميذه الحقيقيون من صفوف العلمانيين تبنى محمد عبده الدعوة إلى الاكتهاد في الدين باسم التجديد للالتقاء مع الحضارة الغربية المعاصرة المتطورة وصدرت عنه فتاوى جريئة أحدثت ردود أفعال وانتقادات كثيرة لكنها لقت قبولا عند المتأثرين بفكر الغربي نادى محمد عبدو بإصلاح الأظهر وتطويره بإدخال العلوم العصرية فيه لمسايرة العصر يعني هو شيخ في الهامش بيذكر مثالا من أمثلة اجتهدات محمد عبدو ورغبته في التجديد ليتلاقى الفكر الإسلامي مع الفكر الغربي فقضى مثلا بإجازة منع زواج الرجل بأكثر من واحدة إلا لضرورة يراها القاضي عايز يقول له شرعنا قانون يمنع بتعدد الزوجات إلا بقرار من القاضي يعني لوقتي واحد عايز يتزوج زوجة ثانية القانون يجرم ذلك طب عايز يتزوج لضرورة مراته مريضة أو لا تنجب أو مثل هذا يتقدم بطلب إلى القاضي والقاضي ينظر فإذا سمح له القاضي يبقى تزوج ما يبقىش الأصل الحل زي, زي شرع الله عز وجل فمحمد عبد يقول لك ده التجديد في الديل تجديد ان احنا ايه ممكن نسير الحضارة العربية مثلا بان احنا نمنع تعدد الزوجات الا بقرار من القاضي نادى محمد عبدو باصلاح الازهرة وتطويره بتخلي علوم العصرية احنا قلنا ان ما اشكال في اصل تخلي علوم العصرية في الازهر لكن الاشكال انها تطغى على العلوم الايه الشرعي الان انا عايز اسأل الان الازاهرة اين الازاهرة من اللي كان في الازهر اخونا الفاض طيب إما يبقى طالب الأزهر النهاردة مطلوب منه دراسة المواد الشرعية كاملة وفوقها اللي بيدرسها طالب, الطب طالب الايه التعليم العام يعني مطلوب منه يدرس الناح والصرف 14 مادة وزميله في العام بيدرس كام؟ سبعة صح؟ طيب الحل إيه؟ عشان إحنا ياخد ده وده إن إحنا نقص من المناهج نقص من المناهج عشان يعرف يخلص ده ويخلص ده زميله بالعافية بيخلص سبع مواد طيب هو يخلص 14 إزاي؟ يبقى لازم نقص فبدل ما المفروض طالب مثلا الأزهر كان بيختم القرآن في ابتدائي دلوقتي لو بتاع سنوي طلع ختم القرآن بكتا خير ما بيختموش كمان بتاع سنوي ما بيختموش فالأصد أقول إن ده كل ده إيه أسقصت جناحات الأزهر كده لصالح التعليم أو العلوم العصرية توفي محمد عبدو سنة 1905 شجع المنهج التوفيق الذي تبعه محمد عبدو تلاميزه على استيراد المفاهيم الغربية الليبرالية قام أبرز تلاميزه وقاسم أمين بمجاورات تيارة تغيير في مجال تحرير المرأة بمحاولة تأصيل صفور المرأة قضية الحجاب والصفور كانت علاء أشدها في هذا الوقت في أواخر عهد محمد عبدو ووقت محمد عبدو وبروز نجم قاسم أمين كرجل من أكبر دعاة الصفور في ذلك الوقت من خلال كتابه تحرير المرأة وكتابه المرأة الجديدة لذلك يعد جهد الفكر من ورفض التهار الليبرالي في مصر طبعا قاسم امين بالنسبة للليبراليين المعاصرين وبالنسبة للتحروريين وبالنسبة للجماعة بتقوى حقوق المرأة ومجلس القوم لحقوق المرأة قاسم أمين هو نبيهم هو يعني الايكونة بتاعتهم قاسم أمين ليه أول من قلق البذرة الخبيثة ديها بذرة تحرير المرأة ولد ونشأ في الأسكندرية ثم نشأ تعلم في الأسكندرية ثم في القاهرة ده قاسم أمين ودرس الحقوق في فرنسا وعمل في سلك القضاء وأسهم في تأسيس الجامعة بيقول قاسم أمين خلال كتابه عن مدحف اللوفر في باريس بيقول لعل أكبر أسباب انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة يعني إحنا منحطين ومتأخرين له تأخرنا في الفنون الجميلة التمثيل والتصوير والموسيقى هذه الفنون تغمي جمعها لاختاف موضوعها إلى غاية واحدة وهي تغبية النفس على حب الكمال والجمال فإهمالها هو نقص في تهذيب الحواس والشعور وقد ركز قاسم أمين جهده في الجوانب الاجتماعية بالحديث عن المرأة وسعى جاهدا إلى تغيير نظرة المرأة المجتمع للمرأة ودورها لتتوافق مع نظرة الغرب المرأة في هذه الجانب واشتهر بدعواته للسفور ومعادات الحجاب أشهر كتابين لقاسم أمين كتابه الأول اسمه تحرير المرأة سنة 1899 وكتابه الثاني اسمه المرأة الجديد في الواقع يعني المتتبعين لقصة قاسم أمين يجدوا ان هو رجل كان بيعاني من عقدة هزيمة نفسية عنيفة لأن أحد المستشغلين ألف كتاباً بيهاجم فيه النظام الاجتماعي في الإسلام وبيصور مرأة أن هي يعني مضطهدة ومكبلة بشكل شديد جدا فقسم امين الكتاب كان باللغة الفرنسية فقسم أمين لما اتطلع هذا الكتاب يعني زي ما يحس أنه يعني جات له صدمة نفسية كده إزاي نوصف المسلمون وإزاي يصف العرب ونساءنا بهذا الوصف فيعني محاولة برضو للتوفيق وللدفاع من داخل قفص الاتهام ما فيه برضو مشكلة كبيرة ان كثير من المهتمين بالدفاع عن الاسلام بيدافع هو جوه ايه جوه القفص انت مش جوه القفص اصلا اطلع بقى القفص كثير من الناس اللي بتدافع عن الاسلام او تبين الاحكام او بيرد على المتهمين بيدافعوا جوه القفص فقسم امين كان جوه القفص والمستشرق الفرنسي قال الكلام بقى صعب بقى على النساء المسلمين والنظام الحرام لك والنظام كان من نظام الحريم اللي كان موجود في دار المسلمين في ذلك الوقت وان المراه كان مهمل والمرأة والمراه وان هي يعني مهمله وكان مهمل ولا قيمه لها في العالم الاسلامي فقسم مين عشان يرد على هذه الافتراءات بيقول ايه لا ده مش عن ده اصلا مرأة مش مطلوبة منها تتحجب ده المرأة تخرج ده المرأة تطلع ده المرأة تعمل فيعني اول كتاب ليه تحرير يعني قبل باعتراضات قوية وشديدة جدا من جانب العلماء والازاهرة لكنه فاجأهم بالكتاب التاني بعد سنة على طول كتاب المرأة الجديدة يعني هل لا له واستقبله بترحاب انصار آآ هذا الفكر الليبرالي في ذلك الوقت نيجي بعدهم لأحمد لطف السيد اخر واحد عشان الشيخ احمد يبقى احنا كده قلنا رفاعة تهطاوي بعد رفاعة تهطاوي علي مبارك بعده جمال الدين الافغاني محمد عبدو من اشهر تلميذ محمد عبدو بقى قاسم امين جي بعدهم واحد اسمه احمد لطفي السيد الملقب باستاذ الجيل ما احنا هنبدأ نشوف بقى القاب ما انزل الله بها من سلطان تجيتهم اكبر دعاة التخريب يعني والطعن في ثوابت الاسلام وتدفع عليهم الاسماء رنانة العملاقة ما احنا الفساد اللي كان موجود في الأنظمة السابقة وحتى فساد نظام التعليم خلط المفاهيم والموازين واحد من أكبر هاديم الأدب ويبقى اسمه عميد الأدب واحد بيهدم الجيل وبينشر الأفكار الهدامة في الجيل ويبقى اسمه أستاذ الجيل واحد أفسد المرأة ويبقى اسمه محرر المرأة اسماء مملكة في غير موضعها هو ده اللي إحنا عايشين فيه إن واحدة مثلا واحد بلطاجي ما إحنا بعرضه من الفوضى اللي إحنا عايشين تلاقي واحد سوا خلاص واحد طالع بيهاجم, بيهاجم السجن بيهاجم سجن بورسعيد اللي فيه المتهمين اللي قتلوا الناس وما يتحكم عليهم بالاعدام يقول لك او مش هيحكم عليهم بالاعدام الضباط والعساكر اللي شغلتهم ومهمتهم ان هم يدافعوا عن السجن لما يدافعوا عن السجن وبعضهم يموت الضباط والعساكر وبعض اللي هم المتهمين دول يموتوا لك شهداء شو ها دا لفظة ديت يعني احنا فعلا فعلا من بعد ثورة 25 يناير ثورة شهيد دي شهيد لفظة شهيد بتطلق على اي واحد حتى لو نصران يعني شفت واحد نصران يقول عليه شهيد الشهيد مينة دنياء ويالله ما هي يعني القب تتوزع كده طب ما مشجع كرة دول ما يعني هخلينا نقول رايحين في أمر مباح مكروه مش مشكلة لكن ده بقول بلتجي بمعنى كلمة بلتجي متصور وهو مسك السلاح وبيهجي مع السجن ده فيه زابط مات في الدفاع عن السجن ده زابط غير العساكر اللي ماتوا انتوا عارفين القلاقة اللي بتحصل في برسعيد قدام مديرات أمن برسعيد بقى لهم 70 دولار سببها ايه؟ اعتراضات أهالي هؤلاء إن هم عايزين أبنائهم يعملوا معاملة أسر أو يعملوا معاملة شهداء ثورة 25 يناير لمن سنتين يعني إيه؟ يعني بلتاجي وعايزين الدولة تيدي له فلوس وغيس مبرح قبلهم وعشان يهد خطرهم قال لا خلاص نعملهم زي شهداء 25 يناير بلتاجية بمعنى كلمة بلتاجية في ناس ماتت وهاب تهجم على السجن في ناس متصورة صورة وهابس كسلاح لكنه فوضى المصطلحات شهيد عميد الأدب العربي السوار الأحرار و... ويالله ما هيصى. المهم أحمد لطف السيد ملقب بأستاذ الجيل من كبار العبيد اللي زيه <تصفيق> هم اللي لقبوه كده <تصفيق> من كبار الداعين إلى الليبرالية في مصر لم يأخذ بالمنهج التوفيق اللي إذا عليه محمد عبده ودعا إلى الليبرالية صراحته يعني محمد عبده كان توافق شوية لكن أحمد لطف السيد كان إيه كان علماني قحية ولد في السنبلوين في الدهالية تظهر ان الدهالية مطلع عنا يعني حاجات حلوة في الموضوع ده تخرج مدرسة الحقوق في القاهرة عمل في سلك المحامات شارك في تأسيس حزب الأمة كان سكرتيرو حرر صحيفة الحزب اليومية عمل مديرا لقدر الكتب المصرية ما نشوف بقى المصايب دي تنسب الأفكار العافينا دي تلاقيهم يمسكوا مناصب حساسة الراجل ده بقى يشوف مسك ايه؟ عمل مديراً لدرجة كتب المصرية ثم مديراً للجامعة المصرية ثم وزيراً للمعارف وزيراً للداخلية وزيراً للخارجية ايه يا عم؟ وانت كنت بتشارك كل حاجة؟ ثم عضوا في مجلس الشيوخ ثم رئيساً لمجمع اللغة العربية واحد من أشد الناس شراستاً في مهاجمة اللغة العربية عمل رئيسا لمجمع اللغة العربية كان في عامل رئيس لمجمع اللغة العربية حتى وفاته أك استبعد أحمد لطف السيد الشرعة الإسلامية كمرجع في مشروع الفكري وأخذ بها كجانب خلقي بلغ من حماساته اللي بغدية أنها كان يطلق عليها مذب الحريين ماشي؟ عرفة بعداءui الخلافة العثمانية وعداءه للدعوة للجماعة الإسلامية ومعرضته للتدوم الإسلامي دعيا إلى القومية المصرية كان من أكبر دعاء القومية المصرية قصة القومية العربية والقومية المصرية إخواننا لحظوا أنها نشأت في سياق او في مقابلة الدعوات التي كانت بتدعو إلى أحياء الخلافة الإسلامية او عمل إطار جامع للدول الإسلامية وقسمها للجماعة الإسلامية فقصة القومية العربية وحتى جامعة الدول العربية نفسها أسيست لهذا الهدف اللي أسس جماعة الدول العربية أخواننا الإحتلال الإنجليزي كانت بمباركة بريطانيا ليه؟ لأن كانت ب... بتكتاح العالم الإسلامي كله رغبة عارمة في عودة الخلافة فقول لك خلاص خلاص نعمل لكم حاجة تجمعكم بس بعيدا عن اسم الإسلام يجمعهم في صورة إيه بقى؟ العرب والقومة العربية وتطلع الناس تهلل القومة العربية وتنسى انتماءها الإسلامي إيه؟ كان يمهى أبناء أسرة محمد علي اللي هم أصلاً كانوا مفتونين برضو بالحضر الرغبي نقف عند أحمد لطف السيد ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك أشهده لا إله إلا أنت استغفوك أتغوليك